ذكرنا فيما سباق أن المشهور القائلين بأن المكلف إذا لم يعلم أين وجه القبلة يصلي إلى أربع جهات قد استندوا إلى أحد وجهين الأول دعوى منجزية العلم الإجمالي وقد أجاب عن ذلك سيدنا قدس سره بأن المبنى إما أن القبلة عين الكعبة فمقتضى ذلك الاتجاه إلى سبع جهات لا إلى أربع جهات وإما أن المبنى توسعة القبلة لما يشمل ما بين المشرق والمغرب عليكم السلام فمقتضى ذلك الاكتفاء بالصلاه الى ثلاث جهات ولكن يمكن القول بقول ثالث وهو ما مضى بحثه من انه يمكن اختيار ان القبلة عين الكعبة ولكن يكفي في تحقق الاستقبال المحاذات العرفيه ولا تعتبر المحاذات الحقيقيه والمحاذات العرفيه تتحقق باستقبال الجهة وقد ذكرنا ذلك عندما تعرضنا لمبحث المحقق النائيني قدس سره فبناء على أن المحقق للمحاذاة العرفية استقبال الجهات فمقتضى منجزيه العلم الإجمالي الصلاة إلى أربع جهات لا إلى سبع جهات ولا إلى ثلاث جهات كما ذكار وهو الموافق لكلام كثير من فقهائنا المتأخرين الدليل الثاني أو الوجه الثاني الذي استند إليه أو نسب إلى المشهور جملة من الأخبار منها مرسلة الصدوق في الفقيه قال روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازه أنه يصلي إلى أربعة جوانب وذكرها في الوسائل الباب الثامن من أبواب القبلة حديث واحد ومنها مرسلة الكليدي قال وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب حديث أربع نفس الباب ومنها مرسلة خراش أو خداش عن أبي عبد الله عليه السلام قال جعلت في داك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون ما احنا مبتلين بهم من ذاك اليوم من ذاك اليوم يقولون اذا اطبقت علينا او اظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصلي لاربع وجوه وناقش سيدنا قدس سره هذا الاستدلال بعدة مناقشات اولا إن الروايات مراسيل ودعواء جبار ضعفها بعمل الأصحاب مدفوعة فأنه لم يثبت استنادهم اليها في فتواهم بالصلاه لاربع جهات ولعل هذا ايضا يعني عدم الاستناد ظاهر من عبائر صاحب الجواهر حدث سره فلعلهم اعتبروا نفس فلعلهم فلعلهم عملوا بمنجزيه علم الإجمالية الذي هو الدليل الأول ولذلك صاحب الجواهر استدل على المطلب وهو لزوم الصلاة إلى أربع جيات بفتوى المشهور يعني جعل فتوى المشهور دليلا على هذه النتيجه هذا المناقشة الأولى للسيد الخوي المناقشة الثانية قال انها قاصره الدلاله على فرض تماميتها سندان لان مفاد هذه الروايات خصوصا الثالثه عدم جواز العمل بالظن وهو انه متى ما لم يعلم وجه القبله صلى الى اربع جهات وهو خلاف ما يراه نفس المشهور من اختصاص ذلك يعني الصلاة إلى أربع جهات بمورد العاجز عن تحصيل الظن بل وخلاف صريح صحيح زرارة السابق الذي قال يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة إلا أن يناقش في هذا الكلام بان بان هذه النصوص منصرفة عن فرض امكان تحصيل الظن وعلى فرض عدم انصرافها فغايته التقييد ولا يصلح هذا خدشا فغايته ان المشهور يقول نعم هذه الروايات مقيده بالنصوص الداله على تقديم الظن عند امكانه على الصلاة لأربع جهات وأما في فرض عدم إمكانه فنعمل بإطلاق هذه الروايات فوجود مقيد لها لا يوجب طرحها في مقام الاستدلال زين المهم الاتجاه الثاني اللي هو كلام السيد يعني مبنى السيد نفسه هذا مبنى المشهور بعض إشكالات السيد الخوي عليه تامة كلام في مبنى السيد الخوي نفسه الاتجاه الثاني ما بنى عليه جمع منهم الأردبيلي واختاره سيدنا قدس سره حيث قال الأقوى الاكتفاء بصلاة واحدة إلى أي جهتين مستندا في ذلك إلى صحيحة زرارا ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة باب ثمانية حديث اثنين وهناك مناقشتان للسيد تعرض لهما وردهما مناقشة الاولى أنه لا يحرز صحة طريق الصدوق إلى ما رواه زرارا ومحمد بن مسلم معان فإن للصدوق طريقا صحيحا إلى زرارة منفردا وطريقا ضعيفا إلى محمد بن مسلم منفردا وأما طريقه إليهما معان فلم يحرص صحته فأجاب عن ذلك والجواب في محله بأن مقتضى إطلاق عندما يقول وما رويته عن زراره فقد اخبرني فلان وفلان وفلان فان مقتضى اطلاق هذا الطريق شموله لما رواه عن زراره رواه محمد بن مسلم إذ لم يصرح في هذا الطريق بانه وما رويته عن زراره منفردان حتى يقال بعدم شموله لما رواه عن زراره محمد بن مسلم معان المناقشة الثانية وهي مهمة جدا قال إن في بعض نسخ الفقيه التحري بدل المتحير يجزل تحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة لانه يجزل متحير يجزي التحري اي ان المطلوب في حال عدم العلم بالقبلة هو التحري والاخذ بالاحتمال الاحرى لا انه له ان يصلي الى اي جهة دفع هذه المناقشة قال اولا الشائع من نسخ الفقيد هو المتحير وليس التحري وثانيا لا ينسجم هذا اللفظ وهو يجزي التحري مع قوله أينما توجه إذ كيف يمكن الجمع بين قوله يجزي التحري أبدا أينما توجه فإن مقتضى قوله أينما توجه أنه متحين. أنه انه مطرق العنان فيصلي الى اي جهتين وهذا لا ينسجم مع انه متحري وقد وصل الى الاحتمال احرى وثالثا ان مقتضى صحيحه معاويه بن عمار باب عشر من ابواب القبله حديث واحد الوسائل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبله، ثم قال شاهد في هذه الفقره ونزلت هذه الايه في قبلة المتحير ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله فان مقتضى هذا الذيل ان المتحير شنو وظيفته أن يصلي إلى أي جهتين ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولكن جملة من المحققين بحسب تعبير المقرر ومنهم الهمداني قالوا من المحتمل أن هذا الذيل من الصدوق وليس من الرواية أي أن الرواية تمت بقوله وما بين المشرق والمغرب قبله أضاف الصدوق إليها دعما لرأيه أن المتحير يصلي إلى اي جهة قال ونزلت هذه الايه وهي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله شنو؟ المتحير فليست هذه رواية حتى تكون دليلا على ان قبلة المتحير اي جهة شاء سيد الخوي يرد ولكنه كما ترى في غاية البعد ليش فان ادراج الاجتهاد يعني ان يدرج الصدوق رايه بالحديث من غير نص قرينه نوع خيانة في النقل تجل ساحة الصدوق المقدسة عما دونها يعني عما دون هذا الأمر بكثير لا ينبغي الإشكال في صحة الاستدلال بها يعني بهذه بهذا الذيل من الروايه كالأولى التي هي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وتؤيدهما لا تحكي وتؤيدهما مرسله ابن ابي عمير ابن عن زراره قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال يصلي حيث يشاء الباب الحديث الثالث من الباب الثاني زين ما هو تعليقنا على هذا الكلام تم كلام سيد الخوي قدس سره في هذا المطلع نلاحظ هنا أولا على فرض تمامية صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة فعلى مبنانا نحن من أنه متى ما كان منشأ عقلائي على الخلاف فلا مقتضي للحجية وفتوى المشهور على خلاف هذا النص مع وجوده بين أيديهم منشأ عقلائي على الخلاف فلم يحرز مقتضي الحجيه لهذه الصحيحه مع فتوى المشهور بل اعتبره صاحب الجواهر اجماعا في المساله على الخلاف هذا اولا ثانيا قد يقال بان هذه الصحيحه شيخ علي دير بالك بعدين اشكيل قد يقال بأن هذه الصحيحة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم يجزي المتحير ابدا هي نفس صحيحة زرارة السابقة يجزي التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة مع غمض النظر عن اختلاف نسخ الفقيه فإن الرواية أوردها الكليني والتهذيبان بهذا اللف يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة وذكرها الصدوق بهذا اللف يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة فقد يؤيد القول بالتعدد يعني بأنهما روايتان باختلاف الطريق حيث إن الكليني نقل هذه الرواية يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة بطريق ونقلها الصدوق بطريق آخر فيقال مقتضى تعدد الطريق تعدد الرواية هذا وجه عرفي لاثبات التعدد ولكن وحدة المات ووحدة الراوي مباشر الا وهو زرارة منشأ لاحتمال عقلائي للعكس وهو أن الرواية واحده لم يحرز اللفظ الوارد منها هل هو التحري أو المتحير ومقتضى أن اللفظ هو التحري عدم كفاية الصلاة إلى أي جهة بل لابد من التحري وأن يأخذ بالاحتمال الأحرى ومقتضى هذه الصحيحة عفوا وها ومقتضى هذا النقل أي نقل الفقيه يجزي المتحير هو كفاية الصلاه الى اي جهه واما دعوة سيدنا قدس سره ان الصدوق يجعل ساحه قدس جنوب تجل ساحه الصدوق المقدسه عما دون ذلك بكثير فلا ينبغي الإشكال فنحن على مسلك السيد البروجردي وسيد الأستاذ دام ظلو من أن صدوق كثير التصرف في النصوص وهناك شواهد عديدة على تصرفه وتدخله في النصوص ونذكر الآن بعض الشواهد الشاهد الأول الشاهد الأول في زيارة الحسين عليه السلام الزيارة الأولى نقلها كامل الزيارات صفحة مائتين باب تسعة وسبعين ونقلها الكافي في الجزء الرابع صفحة خمسمائة وسبعة وسبعين حديث واحد ونقلها الطوسي في التهذيب في الجزء السادس صفحة خمسة وخمسين باب ثمانية عشر حديث واحد كلهم نقلوها بهذا اللفظ وإرادة الرب في مقاديره تهبط إليكم وتصدر عن بيوتكم نقلوها بهذا لفظ المصادر الثلاثة وفي الفقيه في الجزء الثاني صفحة خمسمائة وستة وتسعين نقل الرواية وحدث هذه الفقرة بلحظة أنها لا تنسجم مع مسلكه في الغلو وإرادة الرب في مقاديره تهبط إليكم وتصدر عن بيوتكم اموري لو مقاديري مقاديري اموري مقاديري احسنت خلص. هذا شاهد شاهد الاخر في الكافي في الجزء الثاني باب السعاده والشقاء نقل حديثا الكافي وهي روايه عن علي بن محمد رفعه إلى شعيب العرققوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ما نقدر ننقل الرواية ان الرواية طويلة إنما كنت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام جالسا فسأله رجل من أين لحق الشقاء أهل المعصيه ليش أهل المعصية اشقياء من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم الله لهم في علمه بالعذاب فقال عليه السلام الرواية جدا من المشكلات هذه الرواية تعرض إليها المجلسي في مرآة العقول قال في غاية الصعوبة هذه الرواية تفسير هذه الرواية فقال عليه السلام أيها السائل حكم الله لا يقوم له أحد من خلقه بحقه فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته هذا ما يهمنا الآن بالنسبة للعصات أهل المحبة أهل الطاعة وهبهم المحبة واعانهم وإلى آخره وهذا كرم وجود منه كلامنا في شنو؟ في أهل المعصية شو سووا إياهم؟ زين ووهب لاهل المعصيه القوه على معصيته لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاعق ومنعهم إطاقة القبول منه يعني حجبهم عن أن يقبلوا منه وأعطاهم القوة على معصيته لكن حجبهم عن أن يقبلوا كلامه مثلا وعظه كذا ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا لما سبق لهم في علمه يعني كيف أن الله علم من الأول أنهم يبقون على المعصية كيف علم من أول الأمر أنهم يبقون على المعصية لهذا لأنه منعهم إطاقة القبول من فوافقوا لما سبق لهم في علمه هذا نقل من نقل من كليني قال المجلسي في مراه العقول بل ايه الجزء الثاني صفحه مائه وستة وسبعين في مراه العقول قال ان هذه الروايه في غايه الصعوبه وغير موافقه لمذهب العدليه وتأويلها محل إشكال ونقلها الصدوق شاهد هنا في الصدوق ونقلها الصدوق عن الكليني هو هم ننقله عن الكليني صدوق المشكلة يعني مؤن هو مؤن النقل من طريقه هو جاي ينقلها عن الكليني ونقلها الصدوق عن الكليني حيث ماله ذكرها الكليني في الجزء الأول صفحة 374 الصدوق شنو قال عندما نقلها شوف لاحظوا التصرف في, في الرواية ووهب لأهل المعصيه القوه على معصيته ولم يمنعهم هي الروايه ومنعهم ومنعهم منعهم اطاقه القبول من قال ولم يمنعهم اطاقه القبول من وان قدروا هم قضاء وان قدروا خلالا ينجيهم من معصيته فوافقوا لما سبق لهم في علمه انقلها عن الكلينى والكلين هذا اللي يرويها وكل المصادر نظن عن الكلين بهذا الله لا <تصفيق> إله إلا الله بعد أن تقول والمجلس ما يدري إنها رواية ثانية ولها طريق ثاني سأحين إحنا لما جينا في مكتب الشيخ التبريزي اتفتنا إلى أنه أكون مصدر ثاني يمكن الصدوق أنقل عنه نسخ الكلين متفقة على هذا والنقل عن الكلين في المصادر على هذا وهو ينقلها عن الكليني هو الشاهد الثالث ولم يمنعهم شرح إلى منعهم هادأوى هذا ما صارت مرة عدد تأويل عظيم هذا العبارة تقول منعهم شرحها ولم يمنعهم لا هذا عظيم هذا كلش أن لا علوم المقدار الشاهد الثالث صحيحه جميل ابن دراج صحيحه جميل بن دراج عن زراره نقلها صاحب الوسائل في الجزء الثامن صفحه اربعمائه وواحد وستين حديث خمسة عشر من باب من الباب الثاني من أبواب صلاة المسافر لاحظوا الروايه ما هي شيخ خلي خليك وياي شيخ علي بعد التعاليق بعدين عن زراره ابن اعيه قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال بريد ذاهب وبريد جاي زي. شنو لإضافة لم عند الصدوق وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ في الفقيه الجزء الأول صفحة أربعمائة وتسعة وأربعين رقم الحديث ألف ثلاثمائة وثلاثة ذكر المجلس في روضة المتقين صفحة ستمائة واحد وأربعين أن الصدوق أقحم هذا في الحديث الحديث بحسب المصادر ما فيه وكان رسول الله فهو أقحم رواية في رواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال بريد ذاهب وبريد جائي هذه الرواية الإضافة الموجودة في الفقه وكان رسول الله بحيث إذا قرأها القارئ توهم أنها من كلام الإمام عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد <تصفيق> إلى آخر الشواهد ونتيجة هذه الشواهد أنه لا يحصل الإطمئنان بما يرويه الصدوق منفردا في الأحكام الإلزامية مما هو محل الريب أي مما قام منشا عقلائي على خلافه وفي فرض التعارض بين نقله ونقل غيره يقدم نقل غيره وهذا ما ذكرناه في بحث حديث الرافع في الأصول وهذا لا يتنافى مع جلاله الصدوق وساحة قدسه لان كتاب الفقي كتاب فتوى كما صرح به في مقدمته ومقتضى كونه كتاب فتوى ان يذكر رايه في الموارد فقد يذكر رايه عقيب روايه فنتصور انها من ضمن الروايه وهذا امر لا يتنافى مع ساحه قدسه المقدسه ها؟ التي تجل عما دون ذلك بكثير كما أفاد سيدنا قدس سره والنتيجة أنه لم نحرز صحة صدور هذا اللفظ يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبل حتى يكون المبنى هو كفايه الصلاه لاي جهه وانما نقول وظيفه المكلف العمل بالعمارات ثابتة فان لم تكن فوظيفته شنو التحري وبذل الجهد لا من باب العمل بالروايه الاولى اذا لم نرجحها على روايه الصدوق بل من باب انه طريق لتحصيل الظن بالقبلة واما كفايه الصلاه الى اي جهه فهذا محل التامل بل المانع ياتي الكلام في يوم السبت ان شاء الله ان باكر شهاده الامام العسكري عليه السلام باتر روح اهل كربله الى سامراء يوم الهادي إلى أهل النجف مجيب. يوم العسكري إلى أهل كربلة يوم أهل النجف يوم أهل الكربلة ماكو مانع روح أهل النجف لكن يوم أهل النجف لا أهل الكربلة ما يدخلوا إياهم في الموكب ممنوع <تصفيق> <تصفيق>